انتم <تكلم> <تكلم> <متحدث> <معين> سنفرغ لكم ايها الثقلان سنفرغ فراغ سنفرغ لك يعني ازح بطاركم بده شو له ترعب رب العالمين؟ ومع معناه كده إيش هي؟ سنفرقه معناه كده معناه بيه يعني سأقصيده كه يعني أزدي برفته هم جدوى آتى ده رب العالمين سنفرق لكم أف... آ... معنى دا. معنى رب العالمين فمعناه إثناء آتى ده طبعا معناه إيه كه رب العالمين شنو بترى وكه مو مفسرو علماء بس هم أو نياء قبل <سؤال> ربع مين بشو لا دخوبات وارك ربع لا يشغل شأن عن شأن تجار ربع مين يمشي نياء بشتى كبارتناشيش سنفرق لكم يعني سنقصد محاسبتكم يعني ربع مين باجتماع جلي خلكي روجك دهيت ونياء وقتك جدهيت أزدي حسابت الجهل بكم أيها الثقلاني جلي أجنو الثقلان بحسي الجن والإنسا بوچيد بجن الثقلان چوكي فيوانا عردي يشرا كلي القران كلي وفيس عادي، الجن والإنس يعني شنك بجن الثقلان چوكي رب العالمين غالك تكاليفة دانا يسري غالكش طيق بوتي بارك هاي اكي بارك يدانا سار وانا اجنا ومروها غالك سار واجب كنينو يبوتي كي ببوكا وغالكش لسار حرام كلي وطي ناكا فقط نفرغ لكم أيها الثقلاني يعني رب العالمين بيشتما روجك ديهد أس محاسبش غلونك هم أو عمل أو شرط همو كرين هما دي حسابت غلونك هم دي جزائي همو باش دي باشي دمابا و عمله بيه صالح دمابا و مروف خرابش دي إقابة و و و دي, دي و دي خود و دي گهي و دي روجك روجك وهاردكش فضل وعداله رب العالمين تشجر الظلم ابتدانيات تش خرابي تدانيه وين دايك الواني عمت رب العالمين سجل ما كاد حكومه تجمع 5 دمه ومعناه اكو شو تفسير سنفرغ لكم أيها الثقلاني انك مفسر اش راح ماذا خذلي فيديو قلت افات تهديده جفل جفل رب العالمين ما كت اجنه مروبه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 فأتفرغنا لك أفنف له العرب داب وندب جفاته بلند أفمع ناشي أي سنفرغ لكم أيها الثقلان على رب العالمين جفال متجد الجنوم ومروه بجتمعك إيماننا إن عمل صالحنا كان شكرنا نعمة رب العالمين كان ده جزاء فجناح في دره إن درا آيات الخدا وحديث بيعمل صل الله عليه وسلم رجاء مات الطام كان وده ااا تشنج <تصفيق> رجاء مات الده بالجنة بجزاء فاي اي الاء ربكما تكذباني كان هندرب العالمين ديوغوتي بك نعمته خدي جالي اجنمروا ونك باري بنا اينوكراسنا ايندري او تشنيعمه او رباني جالغوكلين ونك نرا بن شكرينيا واناكن ونك راسنا ايندري فاي كل واني عمته كان رب هم روجا دي هيد كاروجا قيامتي دي حساب قالو لي داك الجزائقه هم والدين يعني هاد الدنيا بمهاتيك دانان رب العالمين بو هدفك يا دناي كاروجا قيامتي او حسابي دي ديال ماكات بان اي كل واش تاوي تمشي كرينيا رب العالمين بكين چونكي امش فضل الله عدالته وباشيه ده ظلم كاسنا يتكران امر في موادي بعبادتي وبر روجا دي حقيقه وبيتر حقي وبيتر عملي رباني ددبي او جناح خرابيشكم ويروجا دي جت إقامه جت ريس رب العالمين بدانه وقال هندا رب العالمين ظلماني نكت عدالة ذي جالكت أمره بالظلم لهاتي كرنا الدنيا ده ومظلومه رجع قيامته ده حقيقي رب العالمين ظالمي والجت بعه فهمو عدالته وبشيا رب العالمين فضل رب العالمين بهندا رب العالمين جت يتهين رجع قيامته أبدا هتا كرنا جبت قاتت رب العالمين يهنباريه بناكا ونقدروني تيننا داري يا معشر الجن والإنس معشر يعني قلي أجنو مروغا إني استطعتم يعني يا كنقو بيتشابيت أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض يعني أن تخرجوا يعني باش ندري الرخيت عرض عثمانا والأنف عرض عثمانا باش ندري نمينا فنفذوا ربع مجلس هرن كان يقول بيش نبيت العهد وعثمان نمينا وبشنا دري هرن ندري لا تنفذونه مكنش منشون منجو أو قوات أو دساراتنيا كان العهد وعثمان درت إلا بسلطان يعني إلا بقوة عظيمة يعني إلا قوتك قلا قلا كموزن نبيت كأو قواتي شن جو بيش نبيت كاف قوة أو هن جو بيتة بيت العاد عثمان درك بيت إلا تبي قوتك بيت وده صراط بيت يا رب العالمين ما أستر بيت وشو قوتك هو أنا نينا هادنا يا وكبيشني يا ويا كيم رب العالمين شنيه هذا أفقهاتهم مفسرة أحمد أخذ اللبيد جمهور المفسرة وده بحسر رجع قيامته لأنك يا بخو أفقهته بيشنيش سنفرغ لكم أيها الثقلاني يعني رب العالمين بحسيش كان جد كات بحسر رجع قيامته حسابه في جوان ربع رب العالمين حسابت قلمت قد أمرو في كافر، أمرو في مشرك، أمرو في خراب، أمرو في قناح كرين رجاء دي محاولة قد كيف قد؟ قد نمي ده حساب ده لنهتا كران ده نشت الجهنم ده ده نهتا عقاب ده نهتا سزاد ده بل هم ده محاولة قد كو رفيد را... هلوك رب العالمين سورة الإنسان ده سورة القيامة ده چد بجيدي؟ نعم حسيرا <تصفيق> يقول الانسان يومئذ أين المفر يعني ويروجه ملوف ملوفي خراب ملوفي مشرق ملوفي كافر ملوفي قناحكار يعني نصنعي دي هلاك نصنعي دي هتا عذاب دان دي بشي تكوني ريكا كنشامم دان مني دا وخلاص كم دا فراغم دا حساب قال من هتا كم دا ونجح مجحنا ميدا كلا لا وزارة نبعا من قوته شو خلاص خلازمين أفرونية خلازمين إلا إراش هر في آتج دار رب عمين بجد لا تنفذونه نشان دركة من العرض عثمانة إلا بسلطان يعني إلا بقوة عظيمة إلا بقوة جلك ما ظن النبيت وأنا لكم هذه القوة يعني نقول نينا نقول أفقوة نية وقف دساوة نية كنت شئ لبين ها كوب رفنو خلاز من العرد عثمانة بشنا داره شكي أمهم الظالمين نالعردين ونال عثماني كاسنج تشلابد بن بشتدري كشيد العردي وعثماني بشتدري يا عثمان كاس النزاين هتان لوكا كابانياتي عثماني چنده عثماني كيرينا لوكا هاك عردي الشوني يا عندك فيجن ويا عردي هات او صارو هچنا عثماني ونيا چنده عرديدا يعني اما العثماني كاسنجوديا ایو بس ایو اول لیچوی دریوان هم اکیه به حمدرسال الله وایش هر هفته وقت عثمانش چیکرند خلاص کرند و نیا وگرچه تنک سیدره منتهای ایش قوت او که رب العالمین ابراهیمی بر هندش کس نشید آل عرض عثمانش چی بید تیپ ببر بی تو خلاص ببید نیا رب العالمین در بازم بید هندک مفسرهاش یکوتی اره رب العالمین بحثی دنياه ياش عصي دنياه ياش بجيت غالي اجنه غالي مروفه هكا نقول بيشي بيدبر مرني برافن رفن اذا عرض عثمانيه هرنا داري دو چلين اهين دو ملك الموت روحانقونا فانفذوا رب العام هرم برافن لا تنفذونك ناشي برافن إلا بسلطان إلا ينقو بقواتك وقالا قالا قالا وزورها بيتكا يا رب العام مين ماصر بيت وكاسق قواتا يح يعني خلاصنا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 جاء في آيات موجودش في آيات في أن تنفذ من اقطار السماوات ولا تل عرض عصما لا شيء بيش بتشي ناف عرض یشته همون جا لینگری عیناف عریض دبتنه یعنی نکه هر هیام هیام دیده بشه فلان جزیره کوک کشف کری و نیا فلان شد تا آنگاهی جهت هایی عریضی هستی چه نکری نه یشته ندیدی نه یشته کس نه چه یشته کس که کشف دانه نه حیوانات لجین یا نه به هندی اول من اقتار سماطی وراثی عیناف علدو عثمان همه چیله نداره ویدانه و کسی وش نیه. این اف تفسیراتیه تا که لام بو ونده هر که علما بوده رحمت خداوندی. تفسیراگه گله کوچیه، تفسیرا ونی، اما اف تفسیرا درسی و یا وعه کا بهسی رجای قیامتیه. و رب عالمین تحدا وات کد. فنفزو افابو تعجیزه. تعجیز یعنی پیچ پیچینابونیه. که یکشته پیچینابید. نه دیگ بشه أمام الدرب ده يا أخي زو尼亚، وتو أجازي له يعني إيش يا؟ يعني تناشي. يعني تناشي بتشي. إرشدنا رب العالمين، ورجع كلامه المرووف محاولة الكفرة ذن. هل وحساب جل نية رب العالمين اللي بيشتاء الجنة ومرفاة في محاولات كان فنفذه. وو مفسرها هادا كده يقولي، في وقت إيش همور رخوشة عند خلكي شدله وجاء ربك والملك صفا صفا. عمو دوران دور الخلقي ملكه قدتي حين ابو العميل تشبش ده مش تفذو بخار شبكان هر برافن عاد عثمان ده كمان لا تنفذون غناشن ناشن برافن وخلاص بين بسلطان قوتك دين في دنيا دا عمل صالح قد مروفي خلاص كات، مروفي دربواز كات، والمروفي كات كم مروف، ريا كسب بيب شد لاي رب العالمين مرودير كبيت مروف مرودنيزيك بيت الرحمة رب العالمين عمل صالحا إيمانه وعمل صالحه، فبأي آلاء ربكمات كذباني، بشه نعمت خداكلي أجنام مروفهم، باوري بيناكن خراسان ندرم دروبيت كن، ودرهنت الندرة، وهمك الشكرنا رب العالمينا كم برشيونا رب العبائة خدام كن. الدنيا هذا وخدانه في دسلاطات تنشيب رفي بعد دسلاطويك أرجكما ليتعدا بناد حتى تمروا كيخرابي يرسل عليكم شواذ من نار هركسك في محاولتك ترجع قيامته شأ جنبيد شمروبيد كي في محاولتك قد رفيت وساحة محشرة وبر حسابه ده جرنوا رباعيش يرسلوا عليكم إذا جرن شواذ من نار شواند يعني پارچاكو آغريا شواند من ناري يعني پارچاكو آغريا ده گرنه أف پارچا آغريا بي كاديا چو كادي تدونيا بس آغراكي خالا صحامو آغرا ونحاسن وده سفر هرون كريا بسري دوكن أبا بو کیا ووا أبت روان رو فلا تنتصيراني اون هنگ نشین کشته بانی اکودوب کند نشد ویمروای خلاص کد بر وی آجری یا انبربی سفری اول رونکریابا وی گرم کری رونکریابا آفسری داد کند نوید ناآشتد وانکه تف آجره پیب که وید اونه یکی شد ویمروای پارزید که وانکه تف آجره پیب اف سفر رونکریابا سری داد کند اون دک مفسر شد که وی وانو حسن یعنی شواغو من نارين او اغريه او بي كادي او غريو اغريه هم مواقش يو بي كادي ونحاسو يعني غريو اغريه جل چه دا جل كاديه دا نحاس يعني سفره او رون كريا باي اوش بار واكاسو او محاولات كام جاكمتكا برافا غبانين بجد اوانا گرنه بدي هم بينا عذاب دان وهم هم دا جهره پاش بنا بيرن چو حركة ديش بکنه فَبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَلِّبَانِيِّ يعني كي نعمة تخوديه قلي أجرنا ومروفا هنك بواري بينوكا نوغراسنا إنوه داري وبرجين هنا رابن قلي أجرنا ومروفا عبادة تخوديه كهي كاسناش يترافيت أبيت رابيت إجدهوية عذاب دان أبا فإذا شقة السماء وقت عثمان أو وقت عثمان شغبت أو رجاء قيامتها هل رب العالمين بمات قلت آيات الابوتي السماء انشقت إذا السماء انفطرت أفهمو رب العالمين بحسية رجاء قيامتها كهنجي عثمان دي شخ فكانت وردتا يعني رجاء قيامتها عثمان دي بيت وردة بجنوه قولي أو صور استرابي بان بجنوه قولي دمحمدي جاوه الصور بجنو وردة يعني عثمان همو دي چل الصور بيت وردتاً يعني وكي قولا صور دالهيد وده صور بيت كالديهاني وو بش لنجي ده روم بيت تفاو ده چيت وكي دوني إيه كأنك الزيتي بريتا عادي نور عوسي زيت ده چيت بلغة بيت أف عصماني شرجع قيامته ده شخشع بيت وده صور بيت أفا أفا حالاً أفا سير عصماني ده تنرجع قيامته ده صور بيت لوني وده بش لنجي چيت ونامنيت وكي دونكي كاتو بريجي عادي زيتك بريجي عادي و وخنارا قريد أف عثمانج دار رجاء قيامته لأيه فبأي آلاء يا ربكما تكذباني يعني كنعمة خليق لي أجنو مروفا نقباريه بناكا نقراسا إننا داري وبرشي قنا رب العباءة تخذيب كان أف رجاء حقا كرجاء قيامتيا ودي أف حالة بسرع عثماني داهيت ودي بسرع نقوش هيت كاكاوك إيماني نعينا نباري نعينا دهينا عذاب دونة شنوك جهنا مدا فيومئذن يعني وين رجيكا رجا قيامتها لا يسأل عن ذنبه بسيار نا يتكيرا القناحد مروفا ولا جانن يعني نا بسيار تتكيرا الجناح مروفا ونا الجناش تشنك رجا قيامتها قالك رجا قدريجا هناك حال الدهان ونيابة السيارة المرورية ذكرًا، فو ربك لنسألنهم أجمعين. هنا جاء بسيارة المربي ذكرًا، ما اتحسوا بجمربيته ذكرًا. رب العالمين مشتبي عم صلى الله عليه وسلم يا محمد أسربيتا كما هم كسيديك ليكم بسيارة بيكم رجاء قيامتي فلا الذين أرسل إليهم ولا المرسلين. يعني بسيارة بيها مباركينك، بيها مخواندي قوم مخوانا، وده بسيارة واش كان أو قوميتوش. ك عمل بيكريه وإيمان بعمره خو إنه يأني. رجاء بين جه 1000 سنة درجة. وقت عقولي القابري دارات بنو بسيار المرفوناية تكرين. الواقع واحد مرفيكرين. في لا يسأل عن ذنبه إنسون ولا جانون. يعني بسيار المرفون شو مرفوناية تكرين؟ نأجنة ونأمرف بسيار الجناة. مش تقول تبوأ فجنا حكر. تبوأ فجنا حكر. تبوأ فجنا حكر. شو بسيار شو بسيار واحتبوا حسابه إذا تجعل مروي هذا كلام، بسياح، دل مروي هنا كلام. بعك إيج بيجونيات، شتتعارضها، تناقشها، ولا جان، یعنی ملایکت بسیارا اجنه و مروفانه کن که وره هم گوناحکلی نه گو چی گوناحکلی نه آنه حکر با آمین گویتن هران اهل جهنمی پاک نه دا ملایکت هف خوده چی کن؟ ده بسیار ده ناسن که وره هم گوناحکلی نه توی باش بنا توی خراب بود هف خود نیشان را ده چی لیکن؟ آه ناسین و ده ناسن و فبأي آلاء ربكما تكذباني؟ يعني كم نعمه دخل هي قال اجنا منوفهم كانوا اصناء الندره مغايري فناتن يعرف المجرمون بسيماهم والمروه المجرم رجع قيامات اللي هنا ناسين بسيماهم يعني بعلامه نشانهم نشان المروه المجرم يسار سرجاوت ووسر جيانوا هين هر بكي رب العالمين بيجيد وترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. يعني يرجع قيامته دوام من البيت خراب، بيني من كافر، من البيت مشرك، من البيت جناح كار. سر جوات وادش لهن رشباً. يبقى يعرف المجرمون بيسي ماهم. ها جنية ملكات بين بيسي يا مجرم بوي، أنت من البيت باش بوي. دينا يوم تبي يبوا وجوه وتسود وجوه. بينا لك جداق رم من باش سر جوات وادش بيبن. الديار بني ناف ده ومن رفع خراب جلسل تشبه ده رجبن وآية تاكو يدج ده راب العين بجيت يوم ينفخوا في الصوري ونحشروا المجرمين يوم ايدين زرقا يعني او وقت رجاء قياماتي بفقرة صوري خلق رابوفا هنجي حشروا مجرم من رفع مجرم من رفع خراب ده هنا كوم كرن وده حساب ده لهيتا كرن زرقا يعني تشبه ده يتشينن تشبه ده سالوكه بدوره رشا وشهوه وشهوه اشنى افا يارفون مجرمون بسيم هم انا موجرم جاك ماتت لنا ناسين ابن شان ارا نشاهد وشنا يترشا سالوكه بدوره وشهوه يعني ملائكات دون اجرين بن نوصي عیانی و پیتواده گرند و ده‌هاونه ناف کرده ده‌هاونه ناف جهنمیده. وعوض دیوانیه معروف دنیای ده که معروفی و نیم شگاب زحمت ده. که تو معروفه کی چیو چی بگیری عیانی و پیا. وکر و بدی و نیا و پای. املا لی ملایکات آبسانه. و بو وامروه مجرم، مروه مجرم اول ایمام خود نبی، رجایمته دهل کنونی افعال دبسریت، مروه مجرم اول اول راست آیات قرآن و حديث بیامبرش عوسم راست نی نیاد داره و باوری پنکری و اینا والله و ناقن جدقل عقل ماه و ناقن جدقل وقت ماه، فا خفنکرین، مروه مجرم اول اول نیشان کن، اوه مروه مجرم، مروه مجرم اول اول ظلمه و خرابیت جل خل عبد خدایت کن، اوه همه نوعت مجرمانه از رب العالمی بأي آلاء ربكما تكذباني يعني بش نعمة تخذي قالي أجرنا مروفا دروهين وقته جهنم دا جهنم التي يكذب بها المجرمون درو به کری وراسنت نه در امام بینه نه نه او کس ایمان به روز نه انید او ایمان به عذاب و قبر و و اوجته رب العالمين و ماجوتي به حسر قیامت او به حشت و جهنم و نه استیزه بیت که ترانا بیت که روز قیامت دهون نه نو جهنم ده و دچ بجنس به هذه جهنم او هاو جهنم وان گچه چه نه به امام بینه گبودی بینه او ترانا بیت که مسحبت بیت نؤمن في مجلس الدوانيات كلينا نقطة وعلى بحبة كني التي يكذب بها المجرمون يعني او جهنم مرود مجرم درهين تنوعد يعني هر كشتك إيك كخديم ومجود بيتان بعمري جود بس عبد الله وعيسى إيك دروبين تدريه وباري بينكاد وجبونية وف آخرنا بكاد رجع قيامة تهابنا ناف جهنم مده وده هنا رأسيلكنيش بس أقع عود جهنم أقع عذاب أقع هن باري بينكاد ونغو ترانا بيت كرين ونغو صحبات بيت كرين يطوفونا بينها و بين حميم آنين ناب ده جهنمه ده تخوشيه نابا هواد ناب جهنمه ده أفمرو فهد خونو طامكنو و بينها يعني بين الناري يعني آغري جهنمه ده بهينا سوطن و بين حميم و آغاق غلق يعني زياتر غرم نابيت آنين يعني او آوه اوه ها غيره غيره بي كهنده زيادر غيره نابي يعني جاره هاي ده اف مروفه دهينه سلطان جيانه و سرهي و دهه ده سلطان و جاره هج ده اوه غيره ده اه ناف زكي هواش ده و ناف او جهت ناف زكي هو ده همو په بين عدفدان و په بين سلطان اوه حاله وا مروفه معجرمه اوه حاله واقسو اوه باو ین اينید بواشتت خوده بوتي و په عمباده بوتي راست نه این تا داره. بین هر شکل خودت بجی تو پیامبر بجی سال الله عليه وسلم و سلم. الله و ناق و جیت جل عقل میولله و زحمت. اواجوانی اواکریت. اونا و جیت جل وقت مه. مه هر آخف نه کابد بر رب العالمین است. اونا چو رب العالمینی. همو آویف مروفا دنوانه آبیا. آگر جل جل کی گرما کلا یموت فیها و لا یحیا ن و خوشیه بد و نتیاد میشه بس عذابه و هم ناف واش دا که آفکار گلک گلک آگر مکزیاتر گرم نبیت دیو آفش دا به پین عذاب دان سر و نافده خوچونکه ونه اغلب جهان دنیا دا ناف نافده ایمان ویش دیدن نبود دل دا ایمان ویش دی نباي خدا گویی او و طرANA کرن او سر وش خود سر سر خلکی معظم کر خو سر سر واکسام معظم که ایمان و باوری های واژده روزا قیمتش دهوه ن عذاب سارفا ونفذت ودهين عذاب ده رب العالمين ملوف بارزيد العذاب كهو كاتجخوشي تدرابا بس يطوفون بينها وبين حميم آنين يعني بس آقر سارفا ملوف بيدا سوطان ونف هنا فد ملوف ده بيدا بي سوطان كآبط القلق قلق قلق قلق ددني فبأي آلاء ربكما تكذباني يعني بش نعمة رب العالمين قلي أجنو ملوفهم با باور بيناكن ونقبود دروتي الندري جهنم و عذاب و رجایمات و به حاشیه می‌دارد چه باری بنویسند؟ آقا یا های او کسی چون او جهنم دارد، آقا حال وی رب العالمین بجید. رب العالمین محامی نباید و آخر دعوانا الحمد رب العالمین. فصل الله و علی خیر خلق محمد و علی آلی و